أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ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 آذانهم من الصواعق حدر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنائا وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَتَكُنْ نَارُ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ مُعَدَّةً لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ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 وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوبة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّ مِنْهَا رَغْدٌ حَيْفُ شِشُّ مَا وَلَا تَقْرَبَا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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإما يأتي أنك هدى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 ولا تشتعوا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أن أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أ تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنهال كبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.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 وإذ نجيناكم من آل فرعون يسونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَادِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَنفُسَكُمْ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 فبدل الذين ظلموا القولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا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 ادعوا لنا ربك انخرج لنا مما تنبت الارض من دقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فَإِنَّ لكم ما سالتم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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أَتُحَدِّثُنَّهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 اتَّهُ فَالَّذِينَ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِثْقَابَنِ إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانُ وَالْقُوَّبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ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 وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكدرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بللعنهم الله بكفرهم فقلي لمَما يؤمنون ولمَما جاعهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلم ما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبيريل ومICAL فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينت. وما يكفر بها.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 من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله نَبَذَ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 وما يعلمان من أَحَدٍ حتى يقول لا انما نحن فَلَا فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله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 وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لئن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقولت نصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له المسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن ما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابد قل أتحاجوننا في الله وهو رب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 مت وسقلي تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه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 الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم من عمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبل ونكم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 اولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولائك هم المهتدون ان الصفاء والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما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 أولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولائك أتوب عليهم وأنا التَّوَّابُ الرحيم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 وَبَثَ مِنْ مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِفِ الرياحِ وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لآيَاتِ اللَّهِ قَوْمٌ يَعْقِلُونَ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَتَخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادٍ يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ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 وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا من ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدد مبين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 اَمَن يَقُرُّ غَيْر بَاغٍ وَلا عادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فَمَن أَصْبَرَهُم عَلَنار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفيهم شقاق بعيد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 أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فرية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له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 قريب. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم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 ثم أت النصطيام إلى الليل ولا تباشغوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم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 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَهُوفَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذم رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسرا من الهدى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 وَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ الْنَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابُ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ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 نبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه.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 ولا تقربون حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساءكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم.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 اللَّهُ الله غفور رحيم وإن ۖ طَلَاقٌ فإن الله سميع عليم وَالْمُطَلَّقَاتُ يتربصن بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثة قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أن يكتمن ما خَلَقَ الله فِي أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة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 آيات الله زوا واذكرون عمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله وعلم أن الله بكل شيء عليم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 ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، وعلموا أن الله غفور حليم، لا جناح عليكم إن طلقتم. والنساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسقى وقولوا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا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 فَإِنْ خَرَجَ نَفْلَ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حبر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 قالوا الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم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 فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنِ اخْتَارَ فِغُرْفَةٍ بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ وَلَبَّتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرَّةِ الْمُثْقَالَ فِي صَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النور والذين كفروا أولياؤهم الضاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عليه ترابٌ فاصابه وابلٌ فتركه صلدٌ لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهذى القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذِينَ ينفقون أموالهم بتبغاء مرضات الله وتفبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصيبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. اي واد احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار لهم فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء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 انفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد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 وما يذكر إلا قل الألباب وما نفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنيع ما هي وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا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 للفقرة اللبين أُحصِعوا في سبيل الله إلى يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربى فمن جاءه موعظة من ربه فانسلوا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذر ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين.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 إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تغفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يابى كاتب ان يكتب كما علمه الله فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِمْ حَقٌّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُمْ وَلَا يَدْخُلْ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِمْ حَقٌّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُلِمَّهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ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 ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تذيرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم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 وإن كنتم على سفري ولم تجدوا كاتبا فرهان قبضه فإن أمن بعضكم بعضا فال يؤد الذي أت من أمانته واليتق الله رب ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَفْمُ قَلْبُهُ